صار اليوم الحب عيدنا يا صغير ما نزيدش ندير رايك قلبي ندير غير رايك رايك س ا د ة ورايك عدا ا بغيك طاليا تعشقني فالقلوب ي ا ل خ ا ل ي ة من اللي احسها حسدونا في الحب قلبي ه ا د الغاشيه راهو ليهم شنديرو بالحب الراشيه إ ح ن ا نقول حب صحيح ل ل ي ميهز ا ل وريح مشي الحب لي في ل ف ا يخليك جريح <تصفيق> خرط صاير بيتي د ن ي ر امور قلبي المجروق اللي هاني في ربي وحدو لي عالمشاكله ينبسطو بحبك الجمالي よ حد をねえよ م ش い ه ك ا ي ل ص ن د قلبي م ك و ق تبكي تلغى بالغاك مالعشق باركك حتى حبيب القلب ع ص ا ك ضاع الحب فعز شبابي قلته ونزيد نقول بالعبابي صبر قلبي اللي ف ا ت ا ل ي تستهل قلبي من ب ك ر ي ن ي يا داير الامان هسبه بعدابي ح ب س شوي ا على الشيطان م ب ق ى حب في د ا الزمان ز م ا ن بلا أ م ا ن قلوب الناس ر ا تحوس على الناس يا جانات قررت صالحي بانزيد ندير امور قلبي ا ل م ش ر و ح اللي هاني ي ر ب ي م ح د و و ح د و ل ي يا المشي كاين بالصوم د ورقوم حبك ل ج م ي ن ي おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお ハミー、テ ن س ي خ ي انتي。